وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرئه على الناس على مكث لتقرئه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمِنُ به أو لا تؤمنوا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 الحمد لله الذي أزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيما ليُنذر بثواب شديدا من اللذين هو يبشر المُؤمنين ويبشر المُؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا تخد الله ولدا